حبيبي عاينيني يا عاين يا, يا ليلي يم سهر عاينيني بنهاري وليلي حبيبي عاينيني يا عاين يا, يا ليلي يم سهر عاينيني بنهاري انا وحياتك لو اريك الزحدك وسقم يا معلمة عيني يا موال معلمة حبايبنا يا معلمة والويسكي يا معلمة يا موال عمرلي ولدي الشش حطلي علي تحشيش عمرلي ولدي الشش حض اللي علي تحشيش أهلاً بالسعادة البيت نورت علي يا بيت أهلاً بالسعادة البيت مهلتنا تشرب حواليتي الورد بلدي نورت علي علي وسيوم يا معلمة العيدي يا معلم شامفانيا حوطلي علي تحشيش عمرلي ولادي الشيك حوطلي علي تحشيش اهلا بالسعاد باله نورت علي به اهلا بالسعاد بالبيت مهله بنتشرب ايه يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يا حبيبي طبلنا شويه